بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> إذا وقعت الواقعة ليس الوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنت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 وقليل من الآخرين على سر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدا مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من نعيم لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلء المكنون جزاء لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخدود وطلح منبود وظل وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مملوعة وفرش مرفوعة إن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 وظل من يحمون لا بارز ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترخين وكانوا يشرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمدموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أي بَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُقُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُبَهُ الْهَيْنِ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ أَكَرَأَيْتُمْ مَا تُنُونْ أَ تَقوقُ نَو أَم نَحمخَانكُون نَحْنُ قَددونَا بَيْنَك مَوْتَ وَماَا نَحْن, وما نحن بِمَسوقين على أَنُّ بَدّمَ أَنْثَلَكُم وَن شِئكُم فيِي مَالَ تَلَون وَلَقدَدْعَتُ أشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمضربون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه مِنَ المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه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 فبِهَذا الحَبِيبِ أَنَتم مُذْهِمُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُطَمَ قَوْمٌ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إليه فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فعوح وريحان وجنة نعيم وأيضا Salamun laka min asحاب yamir وأما in kam min al-mukazibin al-dhalin fanuzulun min hamir وتصliya fujahin ina